<تصفيق> قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَّا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إِلَى الرجد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحَدًا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 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا كُنَّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِكَ قِدَدًا وَأَنَّا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى من نهبه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا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 لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعو مع الله أَحَدًا، وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قُلْ إن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 ومن يعص الله ورسوله فان له لا رجل خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون <تصفيق> فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل وعددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا